أباك الله في الفرد وسيدار وبين الناس آليت المنار هنيئا يا شهيد جوار رب كريم من من أنعم جوار واهلا ببيت المنادى له ارقصت ام ولن فجازك ديننا مزاخرا فاطب نفسا وأسلمها الارتياحا تنقل حيث شنت فذي جلال غدات ملكا يمينك يا, يا شهيد ترجل أو فاطر فلكا سمني وعند الله إلى الأتقام زيد فسادك زاد سادا يا شهيد هباك الله في الفرد وسيدا بَيْنَ النَّاسِ آلَيْتَ الْمَنَارَ هَنِئًا يَا شَهِدُ جِوَارَ رَبِّ كَرِيمٍ مُنْعِمٍ أَنْعِمْ جِوَارَ تَقَالَّ فِي جِنَانِ الْخُلْدِ وَانْتَرِ مع عاش هداي والصحب الكرام وقاعد عزب صوتك للحواء. يا تارو بطار في النحشام ضياء لا ناتمسات وقاعد عين لا صابر فقذبل هوافك اشتياق. شهيد أباك الله في الفردوس دار وبين الناس آليت المنار هنيئا يا شهيد جوار رب كريم هي من أنعم.